وما قدر الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي تبدونها وتخفون كثيرا وَهُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بَارَكُم مُصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَا والملائكة باتقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الجن بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وك ستكبرون ولقد لئتمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ورأى ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم وما نرى معكم شفاعكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون